يا حبيب يا حسين نور عيني يا حسين يظللك المحب هذا نشيده يا يقين عن وعود وعقيده يا يقين عن وعود وعقيده هلاك شېنه رايتنه الوحيده ابيخ يا, يا حسين دور عينيا خدمتك يا حسين غايتنا الوحيده اليريده يا, يا, يا حسين نور عين يا, يا حسين بالحشر اجري اليريده ما جه من الحاقده عنك بعيده يا, يا حسين نور عين الشاعر السيد سعيد السافر رمي الذي نك ما شاء الله ما جه من لعنك بعيده كل قلب يحس اننا تعبنا خليفه دم الحشور بكره يا دم الحشور بكره يا زيده يا حبيب يا حسين هلا هلا يا <تصفيق> دم الحشور بكره يا زيده يا <تصفيق> حبيب الدين الرشيده يا عاد حكمه الدين الرشيده يا حبيبي يا حسين نور عيني يا نبقى ذكر حشيا للمحشر نعيده نبقى ذكر حشيا للمحشر نعيده يا حبيبي نعيدة. يا حسين نور عيني شيء اللي المحشر نعيده يا حسين نور so my الخط الصحيح وانت للحق والعدل تهدينا وانك للحق والعدل والله والله والله غلط. والله والله غلط. هذا النداء للنسر اصبح رمز هذا النداء يا, يا كعبه الاحرار صارت كربلاء بالكرامه ما تجيب غير الدماء يا ما تجيب غير الدماء واحنا هذا الموقف بجربينه واحنا هذا الموقف والله والله والله بعد ثاني له والله والله بعد <تقاني> بعد والله والله والله, والله <تصفيق> بالسماح القابل اليادينا بالسماح القابل شفنا شف على الاطالمين يا رسول واحنا شفنا شف على الاطالمين يا رسول نكسر يد الرايد لاوينا نكسر والله والله والله حاضر والله سمعني والله من الله على روس الحاقدين يا الظالمين يا حسين واحنا شفنا شفع على والله والله والله احنا رحمه ورعفه الله يعني يا حسين غضب من الله على روس حاقدين يا حسين من الله على روس حاقدين يا حسين واحنا شفنا كف على اعلى الظالمين يا حسين واحنا شفنا على اعلى الظالمين يا حسين نكشري درايدي والله والله والله والله لي عهدي والله والله والله لي عهدي ابن العراق فن ناس اللي تريد الشق والحكي الوجع هذا خبر نفا وبعد ما تعبر مكيده علي بعد ما تع الله والله <تشف> الله علي هدي الله الله علي هدي اي مسلمه سم شعاير منحراف مسلمه سم شعاير منحراف خل نش يخاف <مزيئ> <مزيئة> يعترف لالي دي نرفع الهتا نعم عرقاي تم شخصينه هذا نعم عرقاي تم والله والله والله للعادين والله والله والله للعادين خلي يشقل لون ما يشوف يا السجاد شال الطفوف والملايين على شباكه الطف يا تطوف وين الحاقد يزيدك وينك الحاق والله والله والله والله والله <تصفيق> والله والله خادم خادم شوف يا حسين اللي يسأل ولا قبر ابو السجاد شامن فتفف والملايين على شباكك تطوف يا حسين على شباكك تطوف يا حسين وين يا يزيدك وينه وين